قالوا سرا ينفقون ويؤذون وإذا ما مروا يشدون عن فيكونون آمنين سمعوا الصوت فترابهم there fast enough good to... يا راجح <تصفيق> يا راجح <قارئ> يا يا <تصفيق> ويه ويه حالي ستالحقان حالي ستالحقان حالي ستالحقان ويه ايه ده يا بعضه ايه ده حاجه طلعت من صنع النجم ايه الناس من البلاد es <tose> feliz را would be تسعر تسطر رسول الله وخليك ماشى عليك على نبع تسطر رسول الله وما تعمل هكذا إذن تسلم تسطر سیهنه What's that? يا أبو رحمت يا ده a <laughs> برضه هنسمعها تاني الله عليه طيب الله يرحم الجميع <سؤال> هذا موجهاب القناه <سؤال> <سؤال> هذا ركن Yeah. هو انا يا و رسول الله عوض الحميدة يا مولاه ما لا من مرض عشان قصر رجل الجانب اذكر المريض اذكر الله ليك م يا فاضل والله العظيم من عاد يا بخي يا فاضل هتنقل تدعمك من, من عاد راجل يا امين يا شيخ النقرايين والله ما يعين محمود بس بنفس الوضع يا عم اگر رب زخید Amen. <laughs>